سَمَاءٍ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلَىٰ يَقِينٍ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِغَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي عَنكُمْ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 مجزِيَ الَّذينَ آمنوا وَعَمِلُ الصَّالِخَاتِ أُلَ إِكَ لَهُم ن أُفِرَةُ وَرِزقُ كَرِيم وََّذينَ سَعَوْفِي آياتاتِنَ مُعَاجِزينَ أُل إِكَ لَهُمْ عَذاَابُم مِرْرزِجَزٍ أَلم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 قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد